يا بني صفيون مهلا يا عزمنا يا بني قومي هل امم يا بني صفيون مهلا يا بني عزمنا يا بني قومي هل امم انه المحتل جائر يا إنه المبتل جائر يا ها هي القدس وتنادي أيكم للأقصى لا فاب فاستجفون النذائي إن جرح الأقصى غائر يا بني صديون مهلا عزمنا والدرم ذاهرنا يا بني طويل İnno al-Muttalijah, ya beni alimlerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, gizlilerin, ين <تصفيق> يا بني صيون مهلا حسمنا والدمها يا بني قومي هلموا انه المقتل يا بني صيون يا, يا بني قومي يا إنه المتل جائر يا بني, يا بني الإسلام هفكوا لليهود وكل فاجر, فاجر كي يعود الحق يعلون مثلما كنا الأكابر مثلما كنا الأكابر مثل يا بني يا قوم هل من يا من يسوي يا بني يا بني يا بني قومي ja inna inna al murja